وقرأتها وكما وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة وطريقتي في قراءة الأسئلة أنني أقرأها كلها ثم أنظر إذا تكرر سؤال ما أو فكرة ما بصورة كبيرة أنا أعدها ظاهرة تستحق الإجابة وأحيانا يكون السؤال خاصا بصاحبة يعني لا يتكرر فأنا لما قرأت الأسئلة وجدت أنها تندرج تحت أربعة محاول أو أربعة أسئلة كبار خلاصة الأسئلة دي السؤال الأول هو حالة توهان عند الشباب لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يعرفون ما الذي يراد منهم تائه أمرؤ تائه ده المحور الأول أو الشريحة الأولى الأهم في الأسئلة التي وردت إليها السؤال الثاني مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع كثرة المخالفات الموجودة في كل مكان في الجامعة في الشارع وفي البيت وفي الأسواق وفي في كل مناح الحياة في مخالفات ونحن أمرنا أن ننكر المنكر <تصفيق> فماذا نفعل إزاء كل هذه المخالفة لو أن رجلا أراد أن ينكر منكرا في الشارع فإنه لن يتعدى عدة أمتار وينتهي يومه لي عن يمينه مخالفة وعن يساره مخالفة ومن ورائه مخالفة ومن أمامه مخالفة فكلما أراد أن ينكر على هذا وجد هذا فيقوم يخلص مع وينكر على ذا إبقى مش يروح حياته ستقف فكيف ينكر أن نحقق هذا الجانب الذي تميزت به هذه الأمة وقدم على الإيمان بالله كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فتأخر الإيمان بالله عن هذه الشعيرة الكبيرة مما يدل على عظامها وأن الدين كله مرتبط بها وأنه بلا أمر بمعروف أو يهيئ على المنكر يستحيل أن يقال أقمنا دين الله ده المحور الثالث المحور الثالث وهو العودة إلى الذنب يذنب المرء ثم يصر ويعني يقول أنا لن أعود وإذا به يعود فيفعل الذنب ثم يندم ويقول لن أعود ثم يعود لماذا تنفسخ عزيمته فيعود؟ ولماذا يقدم على الذنب وهو يعلم أنه ذنب ليس جاهلا به لا يعلم أنه ذنب وقد يعلم سلفا العقوبة المترتبة على فعل هذا الذنب في الدنيا والآخرة ومع ذلك يقدم على فعل الذنب فكيف يقل مرء نفسه بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا حتى يمكن أن يتغلب على هذه على هذا الضعف الذي يلفه في هذه المسألة السؤال الرابع أو المحو الرابع هو ما هي الدعوة السلفية قالوا لأننا فوجئنا في الجرائد والمجلات في حاجة اسمها السلفية وكل شوية هجوم على السلفيين والسلفين يهدمون الأضرحة والسلفيون يقطعون أذن مش عارف مين والسلفيون يريدون أن يقيم الحدود وحرب دائرة بين السلفية التي ظهرت فجأة هم يقولون هكذا ظهرت فجأة وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة لكن هي ليست السلفية وليدة اليوم السلفية هذه هي القرون الثلاثة الأول السلفية هي الإسلام باختصار يعني لأن السلفية ليست جماعة من الجماعات هي أرفع من أن تكون جماعة وأن يعاد على إطار الجماعة انت مننا تبقى ماشي منتش مننا تبقى خلاص لا السلفية ده ليست هكذا السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم هذه السلفين لا أنظر إلى أفراد السلفين وتصرفاتهم حتى أحكم على السلفية لا لا يجيش واحد يقول لي طب فلان فلاني عمل كذا في الضريح الفلاني ولا ضرب واحد علق بالشارع ولا الكلام ده هي دي السلفية بتاعتكم اقولوا لا هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمية النهاردة المسلمون في كثير جدا من من المسلمين لا ينطبق عليه اسم الإسلام أصلا مع ان اسمه محمد وعلي ورهيم وكلام مش فين زنادقة يتمونها لهادي الأمة يبقى أقول إن ما فيش إسلام لمجرد أن أفراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده واحد مصري مثلا مسكوا برا حرامي ولا حاجة يبقى كل الدولة حرامية والمصريين كلهم حرامية لا في واحد كل إنسان يؤاخذ بما فعل إنما إحنا بنتكلم الآن عن اتجاه مع قطع النظر هل الجماهير التزمت بهذا الاتجاه أم لا فده أيضا المحور الرابع بعد كده في أسئلة كثيرة جدا يعني برضو تستحق أن نجعلها من ضمن الأسئلة لكن هي دي المحاور الأربعة حقيقة التي نظرت إليها في الأسئلة وجدتها تستحق الكلام وطبعا واضح أن كل محور من ده عايز له جلسات فأنا سأحاول بقدر المستطاع أن أجيب عن محور المحور بحسب ما يعني يسع الوقت وربما بعض طلبة الجماعة هنا أول مرة يسمعونني ربما ولا يعرفون طريقتي وأنا لي طريقة معينة اللي بيسمعني الأول مرة بيتوف ويمكن يقول ما ليش هسمعه تاني لكن الذي تعود أن يحضر أن يحضر لي محاضراتي خلاص بتبع المنظومة في دماغه مزبوطة لي لأنني كثيرا ما أخرج عن الموضوع حتى يظن المستمع أنني ناسي وبعدين أرجع إلى الموضوع مرة أخرى سبب خروجي هو ضرب الأمثلة أريد أن أضرب مثالا واثنين وثلاثة وأربعة على ما أريد وبعدين أرجع إلى المحور الذي كنت أتكلم فيه عشان يصنع من التصور أنا لا يعنيني بالضرورة أن أجيب عن المحاور كلها لا الذي يعنيني أن تخرج أنت وأنت مؤمن بهذه الفكرة التي قلتها لك وأقمت الدلائل عليها فنأخذ أول محور الذي جعلته المحور الأول لأهميته البالغة وهو أن كثيرا من الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يعرفون ماذا يريدون ولا ماذا يرادوا منهم نرجع الى بدهية معروفة لنا جميعا واحيانا البدهية من شدة بساطتها تكون بالغة التعقيد في الفهم وهذا من العجائب يعني انا مثلا عندما اقول لأي واحد ساسألك الان سؤالا وتجيب فورا, فوراً يعني لا تفكر ولا نصف ثانية تديني الإجابة فورا قد يباغت وارتنعثم ولا يستطيع أن يجيبه مع سهولة السؤال وبساطته وإن الدنيا كلها بتقوله لماذا نتزوج ممكن تفاجأ مع أن السؤال شوف سهلا ممكن تفاجأ أن محتاج تفكر ولو لعدة ثواني مع ان الاصل السؤال بده جدا وسهل خالص فمن سهولته وغساطته وكثرت تلداده صارت الاجابة صعبة زي ما احنا بنقول في المثل من كتر خطابها بارد ها طبعا المفروض من كتر خطابها حتى واحد يشير ها لكن بارد ولا واحد شان كله بيتفرج ببلاش ويمشي السؤال السؤال الذي أنا سأطرحه الآن إجابته معروفة تقريبا يعني إن شاء الله للكل وهو لماذا خلقنا على طول أنت حفظين الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا حاجة بسهلة بسيطة أنما خلقناكم عبثا لا تعالى الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين هم المؤمنون الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أما الكفرة ربنا عز وجل يقول إيه ذلك ظن الذين كفر ها هو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفر أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا قط إلا لحكمة بالغة سواء أدركتها أو لم تدرك يعني في سنة من سنوات الصين لأت العصفير بتاكل القمح والصين انتوا عارفين مليار و 500 مليون فلما العصفير كمان تشاركهم في القمح يبقى خلاص العملية ايه؟ خلاصها يجوع فعاملوا مصايد للعصفير فخرجت لهم دودة من الارض اهلكت الحرثة والناسل يبقى العصفير دي كان لازم تبقى موجودة ولا لا ايوة لانه بتتغذى على هذا الدود الذي لو ترك حيضايا حيفسد اكثر مما تفسده العصفير عشان في شو يقول لك ربنا خلق الدبان ليه كل شويه اعمل لها كده وترجع لي ثاني و... ما هو اسمه ذباب تعالى ذباب يعني كلما زب اب فبقى زباب ها اسمه كده كلما زبه تبعده كده اه و... تهشه اب ايه يرجع لك مره ثانيه ازاي ذب تمام خلق زب... الذباب ليه آه انت مش عارف لأن انت كلك محدود وأنا باستغرب من البني آدم الذي يعتقد أن سمعه محدود ووصله محدود وكل شيء محدود لكن عقله غير محدود يا أخي بيفهم في كل حاجة ولا يريد أن يسلم أنه يفهم أنه لا يفهم في أشياء يعني النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور القبور اللي جنبنا دي فيها صراخ لو نحن سمعناه ما دفلنا ميتا فكتم الله عز وجل هذه الأصوات عنا ولا نسمعها عشان تتم مسألة الدفل وإلا من الحيث في الميته علشان يسمع صوته وهو بيصرق ليلة نهار فميعرفش حتى ينام منه أنت بتبقى في البيت لو أبوك أو أمك أو أخوك يقول أه أه أه أه ما تعوش ده بقى صراخ بقى واحد بقى بيعذب مثلا بصلى الله العافية أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر من عذاب النار فسمعي محدود لما بتروح تعمل إيكو على القلب ويفتح لك صوت الدم المتدفق في الشرايين صوت عالي جدا جدا ومزعج للغاية شلال نازع انت حاسن حاجة؟ حاسن فيه دم بيجرف اي مكنة لازم في اسناء الحركة تزن يبقى لها صوت ولو خفيف جدا جدا تخيل بقى لو معدتك ويطهدم بتزن وقلبك بزن وودانك وتشال بتزن اي حاجة في جسمك بتعمل زنة كده لانه مطور شغال انت ممكن حصل لك ايه وراح اتهابك ها انت حاسب اي حاجة في اي حاجة بتنام وتقوم وساكن و... ها سمعك هذا محدود تحت الارض فيه كائنات ونم بيكلم بعضه وعصافير بتكلم بعضها مش عارف انت مش حصل لك حاجة يبا سمعك محدود بصرك لما توقف في وسط فضاء وتبص للسماء اللي فوقك دي منتهى بصرك السماء شكلها ايه نزل على الارض صح يعني لو بصيت في جهة الاربعة حسن فيه خيمة حواليك السماء نزل المنظر ده حقيقي يعني السماء نزل على الارض برضه بس بصرك اخره كده ذوقك كل حواسك أخرها كده إيش مين عقلك بقى اللي انت فتح له على البحر وماليش حدود ما هو لابد أن يكون محدودا أيضا صح زي ما كل الحواس محدودة لابد أن يكون عقلك أيضا محدود إبقى في أشياء خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة نحن لا ندريها ونحن لا نعرفها طيب أنا لما أرجع ليه الآية التي بيّنت لماذا خلقنا وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون في اسلوب عربي اسمه نفي الحصر نفي الاستثناء يفيد الحصر أداة الاستثناء اللي هي إيه إلا صحيح ده أنتو خدتو السنة والمفروض يعني خدتو السنة ها؟ إلا لما تلاقي حرف نفي قبل إلا إذا تعرف أن بعد المعنى يقصد به اللي بعد كلمة إلا وأنه محصر عليه هو فقط لا يتعداه إلى غيره فعندما تقول لا إلهة نفيت الألوهية أم لا وبعد النطول الله أثبتها لله وحده دون غيره تمام كده يبقى حصرت الألوهية فيما بعد إلا مباشرة فلما إلا دي من في بلا أو ما أو إن اللي هي بمعنى لا برد أو بمعنى ما إن عليك إلا البلغ أي ما عليك إلا البلغ ماشي <تصفيق> ف... وما وما خلقت الجلة والانسا الا ادي اداه الاستثناء اللي يعبدون يبقى انت مخلوق ليه فقط انت مخلوق للعباده فقط الخلط والخطا اتانا من مفهوم معنى العباده فبعض الناس بتصور ان تقعد في المسجد وتقعد بقى تصليل النهار وفتاعه والكلام او انك انت تاخد اي لون من الوان العبادة وتمسك فيه ويبقى لا العبادة هي عدد الانفاس العبادة تستغرق عدد انفاسك اما نفسك روح تبقى ايه المرحوم صح ولا لا اما نفسك تبقى ايه المرحوم يبقى سقطت ايه العبادة اذا العبادة هي الحياة تمام ايدي العباد مجيءك حركة قدمك دي عبادة لكل حركة عبادة ولكل سكنة عبادة كل صفة مع ضدها عبادة يعني الفرح له عبادة له عبودية ضد الفرح الحزن له عبودية الشبع له عبودية الجوع له عبودية اليقظى لها عبودية النوم له عبودية الرضا له عبودية السخط له عبودية كل شيء وضده ذه له عبودية وهذا له عبودية ومطلوب منك أن تكون عبدا هنا وأن تكون عبدا هنا لو إنسان حقق العبودية هكذا يبقى شملت كل حياته أم ممكن تمر بلحظة بلا عبودية كان أنا بقولك وانت نايم في عبودي طب واحد يقول لي طب دا لغز وانا صاحقة لاني عندي حركة وعندي إرادة لكن وانا نايم ها وغطيطي يسامع وسارع جار ايه العبودية اللي, اللي في النوم والنوم الانسبب مرفوع عنه القلب اقول لك عبودية النوم ايه عبودية النوم تظهر في الاذكار الموظف ايه الاذكار الموظفة اللي أذكر الصباح والمساء وأذكر دخول الخلاء والخرج منه وتخرج من البيت وتخل البيت رؤية المغتلى رؤية الريح والرعد والبرك الأذكار تعرفين سميت موظفة لي لأنها وظفت لوقت بعينه فأذكار الصباح ما ينفعش تقولها دلوقت ليه لأن وقتها راح أذكار المساء ما تجيش انفع ايه تقولها الصباح لأنها وظفت لي لوقت المساء عشان كده سميت الاذكار الايه الموظفة ليه لانها انما تقال في اوقات بعينها زي ما يكون الموظف بروح شغل بتاعه من الساعة 8 للساعة 2 هي دي الوظيفة خارج هذا الوقت ليس موظفة تمام طيب لما تيك تنام عشان تؤدي عبودية النوم لكي تؤدي عبودية النوم بيه تذكر الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع نم على جنبك الأيمن ثم ضع كف يدك اليمنى تحت خدك ثم قل اللهم وجهت وجهي إليه والجأت ظهري إليك خلص ادي فقرتينهم وجهت وجهي إلي لجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك قبلها وفوضت أمري إليك بعد أن ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال صلى الله عليه وسلم من قالها ومات من ومات من ليلته مات على الفطرة الفطرة اللي هي ايه للإسلام الدعاء ده مجتمل على معان جليلة كثيرة انا هقف بس عند الثلاث فقرات الاولى عشان ابين لك كيف حققت معنى العبودي وانت نايل معروف ان النوم هو الموتة الصغرى لنا لما بالنام أرواحنا تفارق أجسادنا وتصعد إلى فوق خلاص قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أي توفاها أيضا اثنين نيمين جنب بعض واحد مال والتاني استيقظ ايه اللي حصل ان هم الاثنين لما ناموا اروحهم الاثنين طرعت فوق الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت فيما نام فيمسك الاتي قضى عليها الموت اللي قضى انها يموت مايرجعلوش ايه مايرجعلوش روح خلاص يبقى باء جزء ويرسل الأخرى أي الروح الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى لسه أجل مجاش يبقى وإحنا بالنام موتى ولذلك بيرفع القلم عنك وإنت نايد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ يبقى النوم هو الموتة الصغرى أنا نمت أنت لك عدو ولا لا من هو عدوك جميل الشيطان أقسم أن يضل كل بني آدم إلا المخلصين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله لنفسه فالشيطان ليس له سبيل إلا ربنا اصطفاه الشيطان ما عمشه ما مع حاك بخلاف المخلصين بكسر اللام الشيطان ممكن يلعبه ويغلبه مرة وهو يغلب الشيطان مرة بس في الآخر يختم له بخير لأن العبرة بالخواتين يبقى إذن أن عندي عدو أقسم أن يضلني يبقى عدو المستعد دائما ماسك سلاحه بصفة دائمة لا ينام عنده سرايا تترى واخدين خطوط سير قيل للحسن البصري أينم إبليس قال لو نامنا وجدنا راح يتهدي شوي ينام شوي ما بينامش ليه عنده سرايا ها كتائب إذا دنام ده شغال ليه همهم الأكبر أن يضل بني آدم ودخلوا الناع فإذا كان عدوك لا ينام وممسك بسلاحه طب انت يا مسكين لما تنام مش ممكن العادو يغتالك مش ممكن يقضى عليك وانت نايم انت محتاج لحماية من الذي يحميك ارجع بقى للدعاء الجميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنام على جنبك الايمن وتحط يدك تحت خدك الايمن تقول اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك كأنك تقول أنا واحد من اثنين إما أن أنام فأموت ولا أستيقظ وإما أن أستيقظ وأمارس حياتي فياربي إن متت وكنت قضيت علي أنك لن ترد علي روحي فقد وجهت وجهي إليك اتفهمت؟ يبقى كأنك لما بتقول وجهت وجهي إليك كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أن تقبض روحي ولا تردها إلي فإني قد وجهت وجهي إليك خلاص؟ وإن كنت قضيت أن في حياتي بخية وسترد إلى, إلي روحي فقد ألجأت ظهري إليك لأنني نائم وإنما يأتي العدو الغادر يطعنك من الخلف غيلة وغدرا العدو ما يجنكش منه الداب يطعنك من الخلف عشان كده قال إيه كأنما قال فإن جعلت في عمري بقية فاحم ظهري لأنني عندما نمت القيت سلاحي وعدوي لا يلقي سلاح فسيقتلني سيغتالني فاحمني يبقى أنت حققت وانت نأم ولا لا حققت العبودية بتقول يا رب أنا مستيقظ أنا ذاكر لك كل شيء في الحياه دي ومن مظاهر الحياه لها ذكر زي ما تجد مبتلى له ذكر الريح قامت لها ذكر الشمس حاميه لها ذكر تبص في المرايه له ذكر تاكل له ذكر تشرب له ذكر مثلا تظلم له ذكر تدخل بيتك له ذكر تخرج من بيتك له ذكر الخلاق له ذكر تعمل خلق له ذكر ها اغضبك انسان له ذكر فرحت له ذكر اذا الحا كله اذكار لو نسان حفظها سيظن ذاكرا طيب طول منا صاحي ومستيقظ أداني أذكر ربنا وأنا ذكر الله جنة من الشيطان طيب لكن لما نام أنا بقى وأنا خلاص بقيت ميت من الذي يحميني يبقى لابد أن أحقق العبودية في آخر كلمة أقولها وألجأت ظهري إليه تنتج الفقرة الثالثة وفوضت أمري إليك التفويض العلماء بيفرقوا بينه بين وبين التوكل وفي علماء بيفرقوش وفي علماء يقول لك التوكل أفضل من التفويض وفي ناس يقول التفويض أفضل من التوكل الذي أفهمه أنا إن التفويض أن التوكل مع الاسباب اما التفويض عادة يكون بلا اسباب فقدت الاسباب كلها فوضت امري الى الله فوضت امري يعني ايه مش عارف اعمل حاجة فقدت كل شيء فاكرين العبارة لغيرت مش في شاب سعودي كده كان قال قصته انه غاب ليلة في البحر يراكب بتاعه وخلاص وعارف انه ميت وعادية رصبت الملك ومش عارفوه الكلام ده حد ما جاله زورة تاني يوم وانجاوا الكلام ده اهو ده التفويض قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ما يعرفش ظلمة البحر الا واحد عناها زي كده بالليل والشاطئ لا يمكن حد يراه ولو حبيت انت تكون حتى من افضل السباحين في العالم وعايز تصل إلى الشاطئ أنت منتش عارف أنت ماشي بطول البحر ولا بعرضه ما أنا ممكن أفضل أسبح أسبح ولا ماشي بالطول الشاطئ على يميني أو على شمالي والمفروض قال عشان أصل للشاطئ أقطعها بالعرض مش بالطول ما انتش عارف أنت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين وديه الظلمات وسمك القرش وفتاعه والمية والغرق هذه دي ظلمات البحر فده فقد الأسباب خلاص ما عادش في إيده حاجة فانت لما بتنام تكون قد فقدت الأسباب كلها بالنوم عشان كده جاءت كلمة هو فوضت أمري إلي أي فقدت الأسباب كلها فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيلة وقد وضعت سلاحي هذه عبودية النوم ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك وهو أول مذكور لك إذا استيقظت ما دعوديت لإستيقظه أول ما بتصحى من نوم بتقول إيه أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله يعني آخر مذكور لك لما نمت كان رب العالمين وأول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ النوم كلها لله ولا لا قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومرت وانا اول مسلمين احو ده تفسير للآية لان كان فيه بعض الناس بيسألني يقول طيب يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله طب مماتي يبقى لله ازاي انت عرفت كيف يكون مماتك لله بشرح الايه بشرح هذا الحديث ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومرت انا اول المسلمين يبقى كله سكنة وحركة لها عبودية اذا رجعنا عشان نقفل معنى العبودية هتنكشف القص بالنسبة لنا وحتبقى سهلة جدا ويسيرة كل الناس يسعى الى التمكين في الارض والاستعمار اللي حاصل في العالم كله بقص. الهيمنة وفرض اللغة والثقافة وان يمكن له الانجليز لما جوا محتلوا مصر مش كانوا جايين ياخدوا خيارات مصر بس لا كان اهم حاجة عندهم ينشروا اللغة الانجليزية لان بنشر لغة الانجليزية ستأخذ ثقافتهم وتأخذ منظومة حياتهم بالكامل وعلشان يعملوا القصة دي ويرفعوا من شأن اللغة خلوا زمان ايام دانلوب وضع تعليم في مصر ومن مصر انتقل لكل بلد العربية خلى مدرس اللي هو الانجليزية حاجة كده سوبر فوق ودالوا الحصص الاولى طالب لسه جايه نشيطه الكلام ده حصة الدين الحصة الستة يكون الوضع نط من عصور مل حصة اللغة العربية تبقى التالتة الرابعة يكون اللغة اللي ابتدأ ايه يقاريف مرتب مدرسة الانجليزية 12 جنيه مرتب مدرسة اللغة العربية 4 جنيه انت بقى لما تحب عايز تشوف مستقبل ولادك كأب هتدخل له انجليزي ولا عربي طبعا المستقبل له نهار دا دا اللغة السائدة الان تتعلم انجليزي تعلم فرنساوي تعلم طلياني ألماني اسباني أي لغة من لغات وتطلع بره مما يفتت الكبد كنت في زيارة لبعض الدول العربية في الخليج يعني وفي البلد دي لازم تتكلم ثلاثة وغات تتكلم هندي وأردو باكستاني وإنجليزي ليه؟ لأن العمالة كلها شغالة بالثلاثة وغات دول رحت مرة لعواحد بعد محاضرك كنت عايزة تشتري حاجة معينة من المحل المهم راح لقى واحد هندي في المحل فعد يتعاملوا ها ها ها كده ما هو مش عارف يتكلم هندي فعملين ايه زي لغة الخرص كده فمع ارشي يفهم العامل انا عايز ايه فقال خلصت ايه تعالى نبقى نيجي بالليل حيكون ايه صاحب المحل موجود رحنا محل تاني لقينا واحد كلمة انجليزية والاخ لغة مكسرة ومعرفناش نتفاهم انا مشيت وانا قلبي ينزف طيب انا لما رح لهم في بلدهم بتعلم لغتهم ده كلام معقول اتعلم لغته عشان اعرف اعيش عندهم لكن لما يجيلي انا اتعلم له يعني انا مكتوب علي اروح له اتعلم لغته يجيلي اتعلم لغته برضو ليه ليه لماذا هذا الزل ولغتي تبقى نزلة تحت ويترياءوا عن اللغة العربية انتوا فاكرين شاطر ومشتور وما بينهما طازج ها عارفين القصة دي اه دي قصة فرية لتشويه اللغة العربية مجمع اللغة العربية نفسه انكر القصة دي قال لك ان احنا عايزين بدل ما بتكلم كلمات انجليزي نقلبها عربي بس ايه بس برضو بكلمة كل لذيذة لطيفة خفيفة كده الجماهير ما تشعرش ان فيه ثقل لما انت نقلت للعربي مثلا اوكي سهلة طب عايزين اوكي دي نخليها ايه بالعربي بتكون سهلة زي اوكي كده مثلا نعني هم يقول لك ايه عايزين نشوف كلمة سهلة الجماهية تقبلها فيقول لك نعم حاضر طيب مثلا قال لك طيب الكلمة الدرجة عند الدنيا كلها ساندويتش ساندويتش دي كلمة مش عربية طب عايزين نحط كلمة عربية مكان ساندويتش قال لك تهت ولا أناها. تازد شاطر ومشطور وبينهما تازد انت ممكن تسيب المحل وتهرب ولا لا نفس اللي هيعملك سندويتش هيرمفه ايش اصل شاطر ومشطور اللي هو الرغيف لما تقسمه بالايه بالسكينة وما بينهما تازد التازد ده احنا هنحطه نقط وانت كاسبون بتختارها تاكل ايه تقول له اديني شاطر ومشتور يوم هو يقول لك وبينهما ايه تقول له بطاطس او طماطم او فلافل انتوا بتضحكوا اهو ما هي دي مسخ اكن انا بدل كلمه ساندوتش اعمل الجمله دي بقى علماءنا في مجمع اللغه من البلاهه لدرجة انه عايز يحط كلمة مكان كلمة وتبقى كلمة خفيفة الدم عشان الجماهير تقبلها يحطي لك الدبشة دي ها سطر ومش بعيد يكون الواد اللي بيعمل سندوتشات مسقف يقول لك اعرب ها وندخل بقى بقصة بقى وتاع فيقوم يقبح اللغة ده حاجة زي كده عشان كده القصيدة الجميلة بتحفظ إبراهيم اللغة العربية تشتكي نفسها لوسعت كتاب الله رفضا وآياتا وما ضيقت عن آي به وعظاتي فكيف كيف أضيق اليوم عن وصف آياتا وتمتيق أسباء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه در كامن فهل ساءل الغواص عن صدفاتي ده كل منظومة بسبب إيه جاية من فوق لغة الإنجليزية تبقى هي اللغة الام الكل يسعى الى تعلمها عشان يلاقي وظيفة ب 12 جنيه لما يبقى مدرس لغة انجليزية مدرس اللغة العربية يجيبوه في الانفلام والمسلسلات لابس البنطلون بالبتاع الاستيك بتاع دمان ده ما عرفش انتو اذا كنت شفتوه او اللي بتاع الحملات تمام كده وكل شئ يجبوه لك وبشده كده وبشده كده ويعملك الحملة كده وفي التمثليات والأفلام يجيبوا كده ها واللغة العربية لما يكون واحد تتكلم اللغة العربية في فيلم مثلا المأزون جاي عشان يعقد قران ولا حاجة يقوله يا جماعة خلصونا بقى لما قال بقى ده كده اللغة العربية فوصحة بقى ها مش دي استهزاء وترياء على اللغة فلما يكون مجتمع بيتريق على حاجة معينة الكل بيفر منها ولا لا كل ما بيفر منها ما يتعلماناش فكله بيتعلم لحد النهار عشان احنا امة مستهلكة وهم امة مختلعة الكمبيوترات والنت والبرامج الكمبيوتر والكام والكم ده كله جاي من هناك كله بيتعلم لغة العصر الكمبيوتر لغة العصر طب الكمبيوتر كله انجليزي لازم تتعلم المصطلحات وتعرف الكلمة دي اختصار ايه كلمة ايه ودي مش عارق راحبين والكلام ده وعشان تتحرز تقدما البرامج والبرمجة وكله بالانجليزي لازم تروح تاخد دورات حتى في بلدك تاخد دورات بالانجليزي وتطلع بره عشان تتوسخ الدورة دي وتجيب شهادة من هناك عشان ترجح في بلدك لك قيمة من اللي بدور على الورا العربية فيش حد خلاص حتى النهاردة كله بيدرس في المدارس الأجنبية بين إنجليزي إلا العربي معرفوش يدرس بإنجليزي برضو أصلا هيبقى عربي دارس إنجليزي مش هتنفع فيبقى الحساب والرياضة والبتاع اسمه العلوم والجغرافية والتاريخ والتربية الاجتماعية كله بالإنجليز إلا اللغة العربية طبعا ما ينفعش يبقى بالإنجليز لازل يبقى بإيه باللغة طب انا هطلع من ايه باللغة العربية اكل بها ايه يعني واذا اكتلوا الدولة بالمستوى متدن في الارض مش عارف يعرف, يعرف جملة بالعربي بس يعرف يجيب الشاذ في قواعد الانجليزية شواذ بالقواعد ويحاكم بينها ويرجح بالادلة لدرجة ان انت تنبهر الودة معلوماته وصل الدرجة دي فالاستعمار اي استعمار في الدنيا يوم داخل في اي بلد علشان ينشر ايه ينشر لغته اولا اوعى تقول لي اخد بترول وياخد الكلام ده تحصل حاصل بياخده فيما بعد بس اهم حاجة عنده ان ينشر ايه لغته ليه سينقل ثقافته بالكامل وحياته بالكامل الى مجتمع كانت وزلك تشوف وجهات المحلات في بلاد المسلمين كلاب الانجليزي اي واحد يفتح محل قد كده هو اتنين في واحد ونص يقولك سوبر ماركت قال لا. يا عم ده أنا بدخل بكتفي ماركت إيه اللي تعملت تتكلم فيه ده ها طب ليه تقول سوبر ماركت ليه ما تقولش إذن لو روح المحل أيوما خفة يعني كلنا على بعضنا في البيوت وحتى البصمجية والناس الفلاحين في أراضيهم واللي بيعزاهم بالباس وكامل يقولك يا ده روح السوبر ماركت يا له هاتن بشعار بالباس وقت المنجل والمش عارفين أه. طب السوبر ماركت وقت الفاس أه. بقت سهلة حتى اللي اللي لو بالعربي اكتبوا لها بالانجليزي مثلا امر عمر يعني وهذا لك ازاي بدل محل احذية لك شوز. ايه اللي خلى كل المحلات وجهة انجليزي بتروح تشتري اي حاجة زيت شيرت ولا بتاع الكلام ده تلاقي كله بالانجليزي مكتوب على, و... على سدر الوراد وعلى ظهره صح الكلام ولا وانت لو راجل مرتز ومش عايز ولا حرف انجليزي ما بتلاقيش تلاقيش تدور على فانيلا ولا تدور على بلطلون ولا بتاع لازم تلاقي كله يعلى وشه على ظهره انجليزي علشان يبقى الحرف الانجليزي تحت بصرك على طول يبقى سهل بيعمل نوع من الحنين ها؟ دي دي تحتها دراسات نفسية عميقة مش مجرد كلمة مكتوبة على أماشا لا عشان يبقى أنت ليل نهار الحرف الإنجليزي هو المقدس مش الحرف العربي فكل أمة بتدخل عشان تستعمر أمة تانية القصد. القصة دي يبقى إذن إحنا كلنا كأمم نريد التمكين رجعت تانا تانا لما كنت بقول احنا كلنا مضع التمكين التمكين مأخوذ من كلمة مكان والمكان ده في الهوى ولا على الارض لازم يكون على الارض لانت مخلوق ما اطرش بجناحين حتى اللي بيطر بجناحين لازم ينزل على حاجة الطير ما يبضلش يطير لاربع عشر ساعة لازم ينزل على شجرة على فرع لازم ينزل على مكان خلاص عشان كده اسمه ايه التمكين نسبة الى المكان الجيوش لما بتهجم لا يمكن القوات الجوية تحرز انتصارا الا اذا المشاه احتلت المكان ها يعني ايام العراق <تصفيق> لما دمروا العراق من فوق الطيارات تطلع فوق وتضرب صواريخ من اللي يحسم المعركة القوات الجويه ولا المشاه المشاه اللي هم ماشيين على الارض القوات الجويه اه بتضر تضرب الامكنه بتكسر المباني والمرافق بتهدي الكبار مش عارف ايه الكلام ده بتقتل الناس علشان القوات الارضيه تمشي وتلاقي مكان تتمركز فيه وتبتدي تبني وتعمر وتعيش يبقى لا تحسم الحرب الا بالقوات البريه ان تسيطر على المكان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 ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ادي المراد من انك تسيطر على المكان يعبدونني اهو لا يشركون بي شيئا وان كفر بعد ذلك فوليكم احنا لما بندخل على اي امة القصد ان نقيم عبادة الله لا انك انت بتاخد فلوسك ولا انك انت بتقهره ولا تحوله عن دينه اذا اراد ان يبقى على دينه اطلاقا كل الكلام ده غير موجود بس الاية دي جات بعد ايه جاءت بعد عدة ايات تكرر فيها ذكر الطاعة أكثر من سبع تمن مرات وإنت تستطيع أنك أنت تقرأ الكلام دفسورة النور من أول آية ستة وربيعي لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشعر إلى صلاة المستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 أنا النهاردة لما أقول لكم يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة وإنتوا بتقرؤوا في الجرائد الكفر البواح جرائد مساقل أو سقف الحرية كلما بيرتفع دون أن يحكم الدين بننحرف إلى الزندق على طول ما في وزارة الثقافة كان وزير الثقافة ده رجل مالوش علاقة بالثقافة بالمر كان بسموه الفنان ها؟ يقولك بي يرسم سريالي ومش عارفه طب سريالي انا على السعادات أرسم لك سريالي دلوقتي وحدد بتعظيم سلام أعملي هجيت دواية حبرة وكوبها على الأرض هتلاقي دواية الحبرة ترتاشة يمين شمال وعملتها خط كده وخط كده ونزل كده ونزل كده وبوطشة في النص كده أهو ده السريالي او ده الرسم السريال ها تبص للوحى يا اخوة ما تشفهم اي حاجة وتلاقيها عكرة كده حتى ما تعرفش تتعلقها في صاروة ها عصايا رايحة كده وروف رايحة كده وشعفيه كلام فنان حطينه على وزارة الثقافة 23 سنة فضاعت الهوية بالكلية لان الثقافة التي تميز الأمم والثقافة دائما تنبع من دين الناس وأخلاقهم وعاداتهم اوعد كون فاكر أن الثقافة جاية من الهوى الثقافة منظومة الأخلاق في المجتمع إذا كان المجتمع مسلم الثقافة بتطلع إسلامية يعني أنت مثلا لما الولد ابنك الصغير سنتين وعندك ضيوف أم جاي على الضيف ودى له على وجه ما هو عيل بقى سنتين ولا ثلاث سنين لا تفهمش حاجة يعني انت بتقول له ايه عيب يا ولد عمك هي دي الثقافة اللي انت بتربيها في الولد ان في حاجة اسمها عيب يجي يمسك حاجة تقول كخ هي دي الثقافة اللي الوقت بتربى عليها يطلع من الصغر عارف ان دي كخ وعارف ان دا عيب طب كخي وعيب دية اتخذت منين يعني مش من اخر اخذت من المنظومة الاخلاقية اللي الاب ولومت ربه عليها طب الاب ولومت ربه على العيب دا منين ابوه رباه ومه وهو ابوه ومه ربه وهو لحد ما تصل الى المنظومة الاولى اذا الثقافة في اي مجتمع كان هي خاضعة في الاصل لمنظومة الاخلاق والعادات والتقاليد لما كنا احنا كمسلمين الدين حكمنا بتبقى منظومة الأخلاق دينية عندنا الرسول قال الله عز وجل كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا بنترب على هذا الكلام فبنسمع ونطيع بناء على هذا الكلام وذات الثقافة نشرت كتابا من سنوات اسمه آية جيم والدنيا كلها قامت وتكلمنا وما خلناش للوزير ولا للوزار ولا الكلام آية جيم واحد زنديق قال لي في كتاب اسمه آية جيم كتبوا على وزن القرآن الكريم زي آيات القرآن الكريم كده آية جيم آية الجاية جيم ها كده حاجة زي كده بس كاتب في الأول إيه إيه اللي خلا يكتب الكتاب وسميه كده قال إن الله ظلم حرف الجيم أو ده في دولة دينها الرسم الإسلام وفيها مؤسسة يقول لك الأظهر الشريف أهو عيني عينك أوه عيني عينك الله ظلم حرف الجيم هو حب ينصفه طيب ايه وجه الظلم يعني الحرف الجيم قال لك لم يذكر في الحروف المقطعة اللي في بداية السور الف لا ميم ها الف لا مرا كاف ها يا عين صد ها ما في الحروف المقطعة دي طاها ياسين عشان في بعض الناس فاكرين طه يعني اسم من اسماء الرسول وياسين اسم من اسماء الرسول لا ياسين حروف مقطعه زي الف لام م طه اسم حروف مقطعه ها ما هوش اسم فيبقى الحروف المقطعه خالد من حرف الجيم هو عايزين نصح حرف الجيم طب خلينا مع الفجر لحد باب الدار إذا جاز وتعالى الله عما يقول الظالمين علوا كبيرا أن يحط الله عز وجل خلقا من خلقه أو عبدا من عباده حد ممكن يرفعه ومن يهن الله فما له من مكرم لو افترضنا يعني جدل ومشينا مع الزندق لحد باب الضار حتى المنظومة ما تنفعش فضلا أن يقول هذا الكلام وآمت الدنيا ومع ذلك اتسحب الكتاب اتسحب بعد التي واللتية وليمت أعشاب البحر الولد اللي كتب صورة زي سوط البقرة في مجلة وضعت الثقافة من عدة سنوات والجميع طلعوا العلماء وكفروه وفتاعه الكامل او وضعت الثقافة شغالة في الهدر شغالة مع التغريب اللي بره فالثقافة زي ما قلت لكم بترجع الى منظومة العادات والتقاليد اللي انا قلتها لكم دي طيب لما جاءوا يا جماعة احنا خايفين عن القرآن والسنة لان سقف الفوضى زاد مش اقول سقف الحرية سقف الفوضى زاد ومقالات كفرية كل يوم وبتاعه الكلام ده وانا بقول لكم انا خايف على القرآن والسنة انتو كشباب ايه دوركم أنا سأقص عليكم مثلين مثل اللي احنا بنقتسي به ومثل آخر أقوله لكم علشان انت تستنكف من الوضع اللي انت فيه مرة دي أنا المثالين دول هقولهم وهحاول ألم الموضوع لأنه طويل ومهم وإن قدر الله سبحانه وتعالى وإدارة الجامعة سمحت بمحاضرات أخرى حنواصل معاكم هذه المحاور الهامة اللي هي جاتني في الأسئلة اللي أنا قلتها في الأول يعني روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو داود والترمذي وأحمده وغيرهم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا زيد بن ثابت ده كان أحد كتاب الوحيد لغة اليهود اللي هي اللغة العبرية وزيد بن ثابت ده عربي لما أنا أقول لك تعلم اللغة العبرية وسيكون راتبك في اليوم مئة ألف جنيه في اليوم وانت ولد ابن ابيك واد خلاصه يعني ذكاء وانطلاقا وعبقريه هتتعلم اللغه العبريه وتبقى زي شارون في قد يعني مثلا لا ده أنا أربع سنين ده يبقى مش ابن أبوه يبقى ابن أمه ها لا ابن أبوه يعني ايه يعني واد خلاصة يعني حيجيب على الأقل في سنة ونص سنة سنة ونص مثلا سنتين يبقى الوالد ايه ابن أبيه واد علامة يعني خلاص كده يعني نتفق على هذا موافقة ها؟ ما نسيت أنا... قراره بقى تعطين سيد قراره طبعا آه. احنا في سيد قراره دلوقت معين سيد قراره ما بيش حد بيحضر العدد ده ده كلهم ببلطجية بي... بي... بيحضرواش وبياخدوا ثمان الجنساء مجل الشاع لكن ده انتم مكملين الكلاس ومش لقين كلاس تعالوا عليك منه موافقة يعني يعني, إيه؟ يعني سنة ونص سنة سنة ونص عشان تبقى ايه مية مية في العبرية الرسول عليه الصلاة لما قال زيد بن ثابت الذي لا يعرف شيئا عن لغة اليهود قال له تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا خايف على القرآن اليهود يحرفون تعرفين اليهود لهم معانا قصص في القرآن ها؟ يجي بالكوريكتور كده لو في تنوين ضمتين يقوم بالكوريكتور شيئا اللي تضم منهم ها؟ عشان يبقى إيه يبقى النطق غلط ولو حط ضمة وما حد اكتشفى يشيل اختها ولو ما حد اكتشفى يشيل الحرف اللي على الضمتين ويغير ويبدل لكن الله عز وجل لم يكن حفظ القرآن الى الناس وكل التوراة الى اليهود فحرفوها وكل الانجيل الى النصارى فحرفوه لو وكل القرآن الينا لحرفناه بس عشان ده اخر كتاب وما نبي بعد كده ولا وحي هينزل تولى الله عز وجل حفظه بنفسه قال إننا نحن أزلنا الذكرى وإننا لولا حافظوه لو شل ضم واحدة بالكوريكتور العيال اللي, اللي قد كده هو في جنبات الأرض يقول لك غلط يكتشفوه على طول لو حرف إنسان حركة يرد عليه أطفال المسلمين في جنبات الأرض فالرسول العز وجل يقول له أني أخشى على, إيه؟ على كتابنا يقول زيد ابن ثابت فتعلمت لسان يهود وحذقته حذقته يعني صار حاذقا حاذقا, حاذقا تقولش مولود لابن وام يهودي مية مية مش ممكن لكنته طريقة كلامه ممكن ده واحد متعلم لغة أصلا بيظهر على طول البن آدم اللي متعلم اللغة حتى لو كان من أفضل الناس نطقا يتعرف ده ابن اللغة ولا لا لازم يبقى له لك نتبينه على طول ها فيقول فحذقته في كام في خمسة يوما خمستاشر يوم وأنا خرجت لكم الأثر قبل ما أتكلم وذكرت لكم أن إسناده جيد إسناده صحيح يعني أهو ده مش من أساطير الأولين ولا من ألف ليلة وليلة ولا من الزرب وليلة لا كلام ثابت أهو إسناده قدامنا وأنا رجل مشتغل بالحديث وعارف الأسانيد وأصحف وضعف وعارف القصة يعني قال فحذقته في خمسة عشر يوما في رواية الترمذي قال زيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية فإني أخشى على كتابنا الحفظ من حجر يقول السريانية غير العبرية قال ولا مانع أن يكون أمر بتعلم اللغتين معا طب ده لو تعلم السريانية والعبرية وحدقة في 15 يوم ده يبقى يطلع ايه ده لابد انه مؤيد من الرب. تصة ما تجيش غير كده هذا فوق طاقة البشر ايه اللي خليه واحد يعمل لكده كلمة اخشى على كتابنا ما نمشي الليل بقى انا لما جا اقول لك شاب مسلم تنتمي الى دينك انتماء حقيقيا اني اخشى على القرآن والسنة انت ما تنامش الليل لما حصلت الفوضى وانسحاب الشرطة بعد 25 يناير والكلام ده مش عملنا لجان شعبية في الشارع ليه؟, ليه الناس عملوها بصورة القائية عشان اني اخشى على عرضنا اني اخشى على اموالنا عملنا لجان شعبية وتعاملت بصورة القائية وفورية لحاجة الناس إلى الأمن محتاجنش نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هات يا فلان وهات الرئيس مجل الدارة وهات المحافظ وهات نائب المحافظ وهات الرئيس الوزر عشان نعمل الناس بطبيعة عملتها الوحدة ليه؟ الحاجة كانت تختضي هذا فأنا عندما أقول لك إني أقشى على كتابنا ولم تتحرك يبقى ليس لك انتماء صحيح إلى هذا الدين يبقى مشكلتك في الانتماء كيف ننتمي إلى الدين؟ إزاي الدين دي بأغلى من حياتي اغلى من أبي من أمي من لحمي من دمي إزاي أنا أوصل إلى هذه المرحلة وأن يكون ديني هو المقدم رقم واحد المجتمل على كلام الله ورسوله ونحن مؤمنون بالله ونعلم أن المرجع والمصير إلى الله في النهاية هنتحاسب في الآخر على القطمير والنقير وعلى الذرة وثقال الذرة إذا كنا نعرف أن نحن نرجع إلى الله بقى لابد أن احنا نعد العدة لهذا أنت منتمع إلى دينك انتمعا حقيقيا لا هي دي المشكلة من هنا ده المشكلة من هنا تعرف الانتماء لو كان صادقا لو كان الانتماء إلى حجر تجيب نتيجة لو لحجر مش لرب العالمين لحجر هتجيب نتيجة بس لو انتمائك صح... كان صحيحا المثل الثاني إلا أنا مهت له كلمة حجر دي وأختم به معاظر يعني جائز واحد يقول تزيد بن ثابت وكاتب الوح وانت لسه بتقول مؤيد من الله طب احنا احنا كلنا يعني من دور ما بين كسير وعوير وثالث ما فيه خير مثلا يعني ده انت ممكن تقول لي نفسك كده أنا ما بقولش أن الـ الـ الأمة كده بحمد الأمة مليانة بالخير لكن انت ممكن تهضم حظ نفسك وتقول إحنا فين وهم فين واش جاب لي جاب والكلام اللي اللي بقال في المناسبات لا أنا حاجب لك واحد انتما ما لتراب وهقول لك عمل إيه تعرفين الحرب العالمية الثانية اللي قرأ يعني كات اليابان وألمانيا و وبعدين الحلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكلام ده وانتهت القصة بهزيمة ألمانيا واليابان واتقسمت ألمانيا ألمانيا غربية وألمانيا شرقية واليابان ضرب بالقنبلة النووية في هيروشيما ونجازاكي وأجبر الإمبراطور الياباني على توقيع وثيقة الاستسلام والهزيمة والطيارون اليابانيون انتحروا بطائراتهم في المحيط لشان كانت أمة كانت أمة قوية عزيزة وبعض الأخبار الروايات اللي أنا قرأتها إن جماع من الطيارين اليابانيين لم يتحملوا الهزيمة نزلوا بالطائرات بتاعتهم على سبيل الانتحار على الأسطول الأمريكي فدمروه نزل ببوز الطيارة كده في الانتحر وكانت النتيجة ضرب اليابان بالقنابل الاذنوي او الكنبلة الذرية اتدمرت اليابان وبعد ما كارت في السنة نزبت الارض وكتفوا اليابان لحد النهاردة والمانيا ممنوع على اليابان ان تصنع اي شيء عسكري ممنوع تصنع طائرة عسكرية ولا صاروخ ولا دبابات وفي تفتيش على كل المصانع اليابانية كل ستة أشهر وممنوع يكون عند اليابان يورانيوم مخصب لتصنيع كنبلة ذرية كل المفاعلات النوية بقصد الطاقة وإنتاج الكهرباء زي فوكوشيما بعد الزلزال ده لحصل الأربع مفاعلات ديك القصد منها الكهرباء مش تصنيع الكنبلة الذوية ولا تخصيب اليورانيوم وقالوا لهم سنطلقوا أيديكم في الصناعات السلمية تعمل بتجهزات تعمل تسجيلات تعمل راديوهات تعمل عربيات ماشي لكن تصنيع العسكري من نوع ممكن يكون سمحوا لهم بيعملوا عربية مصفحة زي ألمانيا مثلا بصلا ما سمحوش لألمانيا حتى النهاردة تعمل حاجة خاصة ألمانيا مئة بالمئة لكن الاتحاد الأوروب يقول لك الاتحاد الأوروب يعمل عربية من جنزرة الجنزين من فرنسا والعجل من ألمانيا وال والبتاع هذا من استراليا عشان ما يبقاش في دولة ألمانيا ما تبقاش دولة لها تصنيع عسكري مخصوص إلا في حدود ضيقة تفه جدا ما لها قيمة لكن الطائرات المقاتلة والقاذفات والكلام ده محرم على ألمانيا واليابان لحد النهاردة طيب عملت إيه اليابان إحنا قلنا الحرب العالمية الثانية أنتات 45 1945 النهاردة اليابان في عالم الصناعات رقم ايه رقم واحد في الجملة وإلا في, في دول أخرى تسبقها في بعض الحاجات زي ألمانيا مثلا والغريب أن الدولتين اللي تدمروا ألمانيا واليابان هم اللي طالعين على قبة العالم وأن معظم المخترعين العالميين العباقرة ألمان حتى في اللغة نفسها تلاقي الألماني زي جيتا والج... والجماعة دول لما بيكتبوا حتى جيتا ده أتعلم اللغة العربية وترجم قصائد لتأبى تشرب حد فيكم يعرف تأبى تشرب أنا لو جبت قصائد لتأبى تشرب زي القصيدة اللي ترجمها جيتا اللي يعني يعني يعني أنت ما تقراها فضلت ان انت تفهمها اللي هي القصيده الاولها ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل خلف العبء عليا ولا انا بالعبي له مستقله وورا الشعب مني ابن اخت مصع عقدته ما تحل ها دي قصيده ابو تشرن اللي الابيات أو فيها ده ترجمها ده رغم صعوبتها البالغه ترجمها الى اللغه الالمانيه ف نرجع اليابان لما اتدمرت اليابان بدأوا يوفدوا بعثات الى الخارج يحضروا دكتورهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه اوساهير اوساهير شاب ياباني رأى عشان يحضر الدكتوراه في المانيا الدكتوراه في المحركات المهم اوساهير ده حمل هم أمته وهو رايح حضر دكتوراه وكان له طرعا مشرف على رسالة المهم بيقول أنه داخل في يوم الأيام معرض إيطالي في محركات إيطالي ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل إزاي تحطه في الكهرباء يشتغل طب إيشتغل إزاي الدورة جات إزاي نطق كيف نطق مش عارف يقول لو استطعت أن أعرف كيف أعمل هذا المحرك طبعا بتعرسل الدكتوراه في الخارج كان باخدوا منح من الدولة انتظر أول الشهر خاد المنحة راح اشترى محرك إيطالي حصان حصان ونص فيما أذكر أخدوا وشالوا بصعوبة بالغة إلى السكن عنده قال ثم وضعته على منضضة تربيزة يعني وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر وأقول لو استطعت أن أعرف كيف يعمل هذا المحرك لغزون أوروبا أوروبا دي لها استعمرتهم ها حلف قلت لك إن شاي الهم أمة مهزومة كتفي القمة ندرت تحت فاللؤمة مرة ومش عارف يريش ومش عارف لا يستطيع أن يعيش في فلك نفسه إنما امتد همه إلى هم الأمة برقعتها فبدأ يفكر في القصة دي ثم قرر أن يدرس خرائط عمل المحركات نزل الخرائط عشر تيام ليل نهار يدرس خرائط المحرك خريطة المحرك والسلوك راحة فيه والحركة بتنتقل منين لمنين والكلام ده بعد عشرة ايام بدأ يفك المحرك كل قطع يفكها يكتب عليها رقما وصله لو حلاها كده يجي يركبها ما واش عارف المصمر ده هيروح فين وانا القطع ده تركب فين ولسا كده هيروح فين فحتى لا يتوه كل قطع يفكها يدي رقم عشان يرجع بالارقام يرجع المحرك فرد تاني فك المحرك كله وبدأ يركبه تاني بقول فلما جمعته وشغلته اشتغل قال كاد قلبي ان يتوقف من الفرح لمجرد انه عرف يفكه ركب بس رحل الاستاذ بتاعه في البعثة مش رفع رسالة وقال له انا قدرت أعمل كذا كذا كذا وقدرت أفك المحرك وركبه واشتغل قال له طيب أنا عندي محرك عطلان صدل افتحه بطريقتك وشوف العطل فين أخذ المحرك وفكه وإذا بترس متآكل الأسنان جو المحرك ده مع اللي معطله جاب حديدة على وزن الترس وشغل بالمنشار والمبرض والمشعر وقعد يعمل له إيه سنان والكلام ده وركبه قال فشغلته فاشتغل خد في القصة دي عشر تيام راح للأستاذ قال له أنا عملت كذا كذا وليد ترسي متأكل قال له حسنا عليك الآن أن تلتحق بمصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم خلي بالك ان هو رايح الماني عشان يعمل ايه يحضر دكتوراه ويرجع بدال نقطة مش هيديه علامة الدكتور دال نقطة وهديه يجيب اسمه هو عايز يرجع بدال نقطة لا نسي الحدوت نسي الدكتوراه عشان شايل هم ايه حمل هم هم أمة مهزومة هو ده, ده اللي أنا عايزه عندكم نحن أمة مجيدة لو صح انتماؤها نصل إلى الأوج في سنوات معدودة بس لو صح انتماؤها وخرج كل انسان من فلك نفسه واسع رقعة همه وجعلها أهم الأمة وليس أهمه الشخصي إنه يحرز لقب دكتور ولا بتاع الكلام ده أخذ بعضه رأى على مصنع قال كنت أعمل عاملا تحت العامل يعني مش عامل نائب عامل وكان يأكل الوجبة بتاعته وهو بيشتغل ظل في المصنع بتاع الصهر النحاس الحديد والألومنيوم وعمل الاستنباط والكلام ده كم سنة تمام سنين حتى اتقن هذا الفن تماما الاخلاص والانتماء كبطن الحامل الحمل ممكن يتكتم لو واحده حامل وكل يوم الجنين بيكبر في بطنها تعرف تكتم الحمل انا اخترت بطن الحامل بالذات علشان المسى القريب وما فيش حاج يعرف يكتمه عايز اقولك الانتماء والاخلاص له ريح انت لو مخلص ريحتك بتظهر حتى لو اردت ان تكتمها بتباني مهما اجتهدت ان تكتمها بتظهر رغما عنك طبيعة الاخلاص كده وطبيعة الانتماء الصادق كده ولذلك انت ممكن تبقى تستغرب تبقى انت في حالك والناس بتثني عليك بره انت ما بتعملش حد والناس كل ما تذكر يفرم ما شاء الله عليه ابن حلال صفته كذا وكذا وكذا برغم انت ما عملش حالك وتستغرب انت لا قديت خدمات ولا انت عملت هنبك وتقول اختاروني انا خير من يمثل عليكم اصد يمثلكم ها في الانتخابات والبتاع وأنا هنا ومش عايفوك كلام ده أخو وتلاقيك بتكرهه من غير ما تعرص وواحد تاني تحبه وما عمل لكش حاجة هو طبيعة الإخلاص كده والانتماء يظهر رغما عنك كذلك الانتماء بتاع أوساهير ده وصل إلى الميكادو الميكادو ده رأس الطائفة في اليابان حاجة ضخمة كيه قالوا لي ده فيه أحد اسمه أوساهير شغال وعنده هم كده فقال بعث له رسالة <تصفيق> قال أريد أن أتعرف بك أنا بلغني عنك أخبار وكده أي واحد لما يكون رأس الطائفة زي رئيس دولة ولا وبعدين يبعت لك يقول لك من فضلك نفسي أشوفك إحنا بنعمل إيه ليلتها ما بيننامش النوم بطير واش وبقاه قبل ازاي وهقول ايه وهتجيب و... بيت شعر كده ولا حاجه و... ها ولما اقابله ه... طب لازم اتعلم البروتوكول قبل ما اقابله ولا هقوم عابطه اول ما اشوفه مثلا كل حاجه بالبروتوكول ها تكون فاكر ان في رئيس دوله يقابل رئيس دوله يسلم عليك كده او ياخده بالحضن او يبوسه كده لا في بروتوكول حتى حط, حط الرجل على رجل في رؤساء دول يحطوا رجل على رجل ورؤساء الدول التانيين قاعدين جبوهم ممنوع يحط رجل على رجل ها وزير الخارجية الأمريكية لما يلتقي بأي رئيس دولة عربية يحط رجل على رجل ورئيس الدولة العربية ما يحطش رجل على رجل أصداب روتوكول ها اوعى تكون فاكر العملية ضربة تلازم كده ولا جاي خب تلازم ها كل حاجة بالبروتوكول يقعد على يمينك يقعد على شمالك بروتوكول مش اي حد يقعد على يمينه احد يقعد على الشمال رقم اثنين اللي بعد اللي بعدية محسوبة من اللي يقعد مش اي حد يرحكوله يقعد عليه ها فلما يقوله اريد ان اراك فيقوم او سهيري يبعث له رسالة يقوله ايه يقوله انا لا استحق ان تراني حتى أنشئ مصنعا للمحركات على أرض اليابان دي طبيعة أي واحد مخلص منتمي ما هو المنافقون يعملون للناس عشان كده اللهم يطبروا وزمروا لأي رئيس ولأي رأس إنما أهل الديانة الرئيس هو لايس هو فلس ممسوح عندهم لأنهم لا يعملون له إنما يعملون لله فطالما أنت وجهتك يمين هتبصي شمال عشان كده قال له أنا لا أستحق أن تراني ولم يغطبط قوي أن الميكاد بقول له عايز أشوفك هارون الرشيد في الحج كان بحج سنة السنوات فقال للرجل بتاعه والسكرتيريا الخاصة بتاعته قال له عايز حد من العلماء وجالسه جابوا له سوفيان بن عيينة وجابوا له بعض العلماء والكلام ده فكان الهارون الرشيد يقول له طيب لك إلينا حاجة عايز حاجة معينة أنا بعد الجلسة يعني يقوله لك طلبات يقوله والله فلان مديون بكذا عزيني سددين وفلان مديون بكذا سددين ومش عارفين كده العلماء كلهم كان يقوله كده هارون الرشيد قال له أنا عايز حد ما يطلبش مني حاجة دور لي على واحد ما يطلبش مني حاجة فجابوا له الفضيل ابن عياض جابوا الفضيل قالوا له هارون عايزك هلوا ما لي ولي هارون أعمل به ومرضاش يروح خلي بالك هارون رشيد ده أمير مؤمنين ما كانش أمير عزبة اسمها دولة كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكة كان يوقف على المنبر يلاقي سحابة كده يقول اياته السحابة امطري هنا او امطري هناك فسوف يأتيني خراجك اما زكاء او جزية كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهه صورته وطلعه بتعطاب له رأسه جوارك ولو لقوا واحد كده زي كده يقولك دواله هارون الرشيد في زمانه ها؟ لأنه أدبهم ورباهم وكان سنة يحج وسنة يجاهد يغزو فهارون الرشيد لما الفضائي قال المالي وليه هارون ليه مش عايز من حاجة طول ما انت مش عايز حاجة انت عزيز طول انت مش عايز حاجة من حد انت عزيز قال سفيان السوري ان استطعت ان تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد جرب إيه اللي بيزلنا عايزين نعيش عيشة كويسة ونفرش البيت كويس ونجيب أجهزة كاربائية ونجيب مش عارفين ونجيب إيه, ونجيب إيه ونجيب إيه ونجيب عربية جديدة ونطلع مش عارفين والكلام ده ونروح مصايفهم طب ده كله عايز فلوس أجيبها منين قطاطي اللي ده والده, والده والده والكلام ده لكن اللي مش عايز حاجة من الدنيا خبز وملش يكفيني مفيش حاجة يقدر يستعبدك. لينه حتلقهم في الزنزان وخلاص انتهت الدنيا خبز ومز ما ليه هارون ام هارون اروح له كان هناك في فضيل ابن ايه مولع شمعة في الدار المخيم بتاعه في مينها دقل ايه الباب مين قال له هارون قال له امير المؤمنين قال له هارون عرف ام طف الشمع تمام بيقول الراوي الحكاية اللي هو كان مع هارون فدخل هارون يتحسس ما ممكن يتكعبل في اي بتاعه يقع على وش ما نور قال فدخل هارون يتحسس والفضيل كمان بيحسس بيدور على هارون ها؟ قال فوقعت يده يد الفضيل على يد هارون فقال الفضيل ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا شوف ما ألينها من يد إيد ملك متربع العز فعيده لديه سزن سفنك بتربع العز ولذلك وقال كده اهو ما يعرفش ايد مين اللي, اللي هو عمال يحسزه وكمان الايد وكده ما قليناها من يد ان ايه ان من عذاب الله غدا قال فبكى هارون والقصة طويلة مش عايز يعني اخذ فيها قصة لذيذة وجميلة جدا مش عايز إيه اخذ فيها عشان ما اخرجش عن اللي انا عايزه المقصود طول ما انت حر عزيز مش محتاج من حد حاجة وانت ايه لا يعنيك فلان راح فلان جاء فلان كلمك فلان دعاك وسهير كان كده وسهير ينتمي الى تراب اليابان الى امة كانت في قمة العز تنتشق حسام العز الى امة مهزومة وقع الامبراطور وثيقة الاستسلام فشيء الهم الأمة دي فلا يعنيه ما بيعملش عشان الميكادو ولا عشان ده المقطة ها بقى أهمه كبير قال أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ أنا صنع الأرض ديما وسهير تلقى حوالة مالية من الميكادو بخمس تلاف جنيه استغليني هدية اغتبطوا فرح لانه دي نواد مصنع صغير يشتريه عشان يعمل مصنع في اليابان الفلوس فلوسه ولا فلوس الدولة فلوسه هو الميكاد بعتها له بصفة شخصية لكن عنده هم كيف ترتقي اليابان خد فلوس المنحة اشترى مصنع, مصنع صغيرا وينزل على أرض اليابان ولم يخبر أحدا والميكادو ما خدش خبر بإني يساير نزل بس قبل ما ينزل كان فيه مشكلة إيه المشكلة إنه عايز يشحن المصنع اليابان وفيش فلوس ما عندهش فلوس قال فانتظرت أول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت به المصنع نزل على أرض اليابان ظل عشر سنوات يعمل في صمت لحد ما أسس مصنع لصناعة المحركات وبعدين قال للمساعد بتاعه يلا بنا بقى ناخد عشر محركات ونروح للميكادو وقال له أنا لا استحق أن ألقاك حتى أشيء مصنع لأرض اليابان أخذ عشر محركات واستأذن على الميكادو وقال له أنا جاي لك طبعا عرفوا حطوا بقى المحركات في الكهرباء فجاء هدير المحركات وصوت المحركات عاليا أول الميكاد وما سمع صوت المحركات انحنى تحية لهذه المحركات وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي مطور ياباني خالص الآن غزونا أوروبا يبقى نهضة أمة في هذا الباب قامت على أكتاف إيه؟ فرد على أكتاف فرد بس الفرد هذا ما صفته كان صادق الانتماء للتراب لتراب اليابان أنا لما نقلها لك مسلم أن تكون صادق الانتماء لله ورسوله تعمل أضعاف العمل أسهير ولا لا تعمل أضعاف العمل أسهير تعمل المعجزات تعمل العمل زيد بن ثابت 15 يوم أتقن العبرية والسريانية ليه عنده صحة انتماء ولم أقولك أنا خايف على القرآن أنت ما تنمشي الليل وتقول كيف أحمي هذا القرآن أنا خايف على السنة إلا لم يكن من الذين يكذبون من الذين يؤولون ويخرجون الألفاظ عن ظاهره عشان يبطلوا دلالة القرآن والسنة يبقى أتعلم عشان أرد أنا مش عايزكم كلكم تبعوا علماء شريعة بس كل واحد في مكانه يتقنوا في مكانه يكون زيد بن ثابت في مكان مش يكون يكونه سهير لأني أستنكف أن أقول لك تبقوا سهير لأنك أفضل منه وأعظم وتنتمي إلى أمة هي أعرق الأمم ألم كما قال الشاعر ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه الآسد لما يحب أن يشرب ولأ بركت مية شرب منها كلب ما يرضيش عشان في كلب يشرب منه وانفة الاسد تمنعه من ذلك انا طبعا التشبيه لازم مشبه به اقصده كله عشان فيش حد يتصور ان انا بقوله سير كلبه والقصة دي لا لا يشترط ان يشترك المشبه المشبه به ولا في اخص الصفات بل يشتركه في صفة واحدة فقط وين اختلفه في بقية الصفات حتى هو في اخصها كمان فانا عيزة أقولك أنه لما أضرب المثل بزيد ابن ثابت هم فؤلا هؤسهير أنت تبقى هؤسهير أن تعمل اللي وتقول لا انا عارزة بأ زيد ابن ثابت الذي كان يعمل لله ورسوله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى كان يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله سلم عشان بس العبطة يبقى سليمة أن يعمل لله ورسوله العمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا احنا يا شباب الذي ينقصنا الوقود الذي يحرك عشان نصل الى العبادة الانتماء الصحيح الصادق عند عندك انتماء صحيح صادق بندخل على بوابة العبودية كل شيء تفعله من العبودية تنتمي بها الى اصلك وتتقرب بها إلى ربك ليه لأنك انت عبد شئت أم أبيت ما تعرفش تبقى سيد أبدا ليه فيه مرض وفيه موت و... قصص انت ما تعرفش تتفاهم نفسك فأنت خلقت لتكون عبدا إذا حاولت تخرج عن معنى العبودية حياتك تتعطل يعني مطور السيارة أنا عايز أعمل مصعب في بيتي أسانسيريان قمت انطلع مطور السيارة بتاعتي وحطه في القوضة فوق وجبت الكابينة ووصلت الشبال بالمطور هطلع يعني ممكن اركب والمطور يشد الكابينة لا ليه عشان المطور ده صمم يمشي كده ما يشدش لفوق خلاص يبقى انا لو خلعتم السيارة حطته فقطت الاسنسير يبقى عطل لا اسنسير اشتغل ولا سيارة مشيت صح هات المكنة بتاع الاسنسير حطها في السيارة شرح انت كذلك خلقت عبدا بمواصفات العبد تطلع بر معنى العبودية تعطل ما لك الشغلانة وتفسد وتصدي لا يكون لك أي عمل حتى تكون سيدا وتملك الأرض ترجع لأصل الوظيفة التي خلقها من إجلالي وظيفة العبودية أول ما تحط رجلا على هذا الطريق يبقى حينئذ تستطيع ببساطة شديدة أن تعرف لماذا خلقها كل الأسئلة اللي جاياني إن تيهين مش عارفين نعمل إيه وما الذي نفعله وما الذي كذا كل ده يتحل أول ما تضع قدميك على اول طريق العبودية بطريقة صحيح الكلام طويل وأرجو أن أكون وفيت بعض المعنى أو المعنى الذي أردته من هذا المحور وإن شاء الله والتبارك تعالى الإخوة القائمين في الجماعة هيبلغوكم إن شاء الله المحاضرة القديمة متى تكون وإحنا عندنا لقاء الثلاثاء بيكون في مسجد شيخ لسامي بن تامية لطلبة الجامعة عموما يعني برضو بنترح في بعض القضايا وكذا فمن أراد أن يستزيد فليأتنا هناك قولوا قولي هذا واستغفر الله اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الله ثم أما بعد إن شاء الله تبارك تعالى اللقاء شعب الجامعة يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب يحاضر فيها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يوم الثلاثاء القادم بعد سلطة المغرب يحاضر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في لقاء شهر الجامعة وإن شاء الله تبارك تعالى يوم الأحد القادم محاضرة لفضيلة الشيخ محمود المصري وسيولى عن مكان يبيذ الناس سبحانه وتعالى وهي أخيرا نرجو من الطلبة اللي هما سجلوا في استمرات الأسرة إن هما يوصلوا لإخواننا بحيث أن نتواصل فيها بإن شاء الله يبقى إن شاء الله لقاء الجامعة الجاي يوم فاضل الشيخ مصطفى العدوي ويوم الاحد القادم فاضل الشيخ محمود المصري في هنا في الجامعه بس ان شاء الله سيعلن عن